وَإِنْ مَاتُوا رَضًا عَنْهُمْ بِتِغَاظٍ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ تَجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ إنا ربك يبسق الرزق لما يشاء ويقدِّر إن هو كنب عباده خبير بصيرا ولا تقتلوا أهلكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا